شبكة مزامير آل داود تقدم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم فسيحوا فِي الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غَيْرُ معجز الله وأن الله مصد الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله, أن الله بريء المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ۖ كَمَا لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا, ولم يظاهروا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا الْعَهْدَ وإليهم عهدهم إلى هدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا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 لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذنة وأولاد انتم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وَإِنَّ كَسُواأَيمَا بعد وطعنوا وطعنوا لَهُم بَعْدِعَدم وَطَالُوا وَطَانُواكدينِكُمْ فَقاتِلُوا أََّ تَكُفَ فَقاتِلوا أَإَّ تَفُفْرِ إهُم لَاأَمَانَ لَهُم إَِّهُم لَا أَمَانَ لَهُم لعََّهُم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم فاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم